من تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل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 فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 لئيَّ بَسَطْتُ إلَيَّ يَدَكَ لِتَقُتُ لَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدٍ إلَيْكَ لِأَقُتُ لَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوَّ أَبِيْثَمِ وَإِثْمِكَ فَتَقُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ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 أتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون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 جَنَّ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا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 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجوكم جميعاً في ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكوا بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم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 يسهم الناس ويقول الذين آمنوا أن هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لم عنكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.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 الذين آمنوا لا تتخذوا الذين تتقذوا دينكم هزواً والعبم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء والتف الله إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعيبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا 119. قل هل أنبئكم بشر من ذلك متوبة عند الله 110. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاهوت أولئك شر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 وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكليم السح لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكليم السح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 وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُ وَصَمُ ثُمَّ تَبَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُ وَصَمُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِن تُبْتُمْ بِإِيمَانٍ مُؤْمِنُونَ لَا يَأْخُذُكُمُ اللَّهُ بِلُغْوِ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ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 والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلو أنكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ولما حكم لا الله بشيء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 أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخدوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي